بوك تو تريدت اتت ثمانية في التاكسي في التاكسي ثرسني لطم يتاكسي من فضلك نادي لي سيارة أجرة من فضلك نهدي لسيارة أجرة ساكوشتن دي تساتيوني ترينيت كم تكلف سيارة أجرة إلى محطة القطار ساكوشتن دي أيروبارت كم تكلف سيارة أجرة إلى المطار كم تكلف سيارة أجرى إلى المطار من فضلك اذهب باتجاه الأمام من فضلك على طول من فضلك استدر يميناً هنا من فضلك على اليمين تتسيبي أتيمايتس يولوت من فضلك استدر يسارا عند الزاوية هنا من فضلك على الناصية يسارا اي اني في عجلة اني في عجلة كم كوخ؟ لدي وقت لدي الوقت ايس من من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعه نادوني تو توقف هنا من فضلك توقف هنا من فضلك. من فضلك انتظر لحظه من فضلك انتظر لحظه من فضلك يا اردا S'a udu halen. Logarim ju lutem. Min fadlika, a tini i salen. Min fadlika, a tini i salen. S'kam lektë vogla. Lejsa ma'i fekka. Lejsa ma'i fekka. Në regull, kusurin mbajeni. الباقي لك الباقي لك ما تشوني تي كيو ادريس هذا العنوان اوصلني الى هذا العنوان ما تشوني نا هوتيلن تيم الفندق اوصلني الى الفندق ما تشوني أوصلني إلى الشاطئ أوصلني إلى الشاطئ